بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاه أزوادك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ لَهُ يُبْدِلَهُ أَزْوَادًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبَكَارًا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحدار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 وَأُجِرِّي لَكُمْ جَنَّاتٍ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم دهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوف كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يؤنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين